يعني احتسابا دي عشان دايما بحسنا مش فاهمها اوي يعني ان انا عمل ده لربنا بس رمضان غمضان من صام جمع غمضان ايمانا واحتسابا ايمانا هو هو مصدق احتسابا هو بيقول للناس انا مش عايز منكم انتم جزاء لكن عايزه من ربنا المؤمنين مصدقين مصدقين هم عايزين الجزاء بس مش من البشر عايزين الجزاء من الله اللي هو انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء وشكورا يعني انا ما عنديش أه... هم مش مش عايزين جزاء وشكورا هم عايزين جزاء وشكورا امم ربنا بس مش عايزينه منكم <تصفيق> يعني ان ان هو هو بيبذل بس هو عايز ايه <تصفيق> عايز الاجر من الله سبحانه وتعالى ده إيمانا واحتسابا ان هو بيقوله أنا أنا مش صايم عشان الناس تقول صايم صوم انا صايم عشان أنا عايز اتقرب الى ربي وغفر لهم اتقدم من ذنبي كل اللي فات كل اللي فات